وَقَضَّىٰ نَحْمُثَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَسَّدَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 111. قد علم كل أناس مشربهم 112. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم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 وإذا خولوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم فلنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء السماء بما كانوا يظلمون، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يحضون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شروع.